لا تقل عن المعاني التي كنا ننشدها من رمضان من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة تابع بين الحج والعمرة والذي نفس بيده إنهما لا ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد هذه جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسأله فأعطاهم فأين أنت من هذه المعاني صاحب الهمة يتعلق بهذه المعاني حتى وإن بدت الأسباب أمامه قليلة قد يرى بعض الناس أن أسباب الحج ضعيفة وأنه ليس عنده مال أو ليس عنده فرصة للوقت لأخذ إجازة أو ليس عنده صحة أو غير ذلك من المعاني فما الذي يحل بينك وبين أن تنوي خيرا فنية المؤمنين خير من عمله ربا يعني أسباب لم تكن ثم إذا شاء الله عز وجل جاءت جميعا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالعبد يحج بنيته ويعتمر بنيته قبل أن يحج ويعتمر ببدنه فلو أن الإنسان خرج من رمضان وهو متعلق بهذه المعاني لم يجد هذه الفترة أو لخفت حدة هذه الحالة التي يعالجها كثير منا بعد رمضان على كل حال نحن ما زلنا في متابعة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 فما أدري أكان في من صعق رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله باب النفخ أو باب نفخ الصور وهذه المعاني إنما يأتي بها المصنف رحمه الله في كتاب الرقاق لما لها من علاقة بترقيق القلب وتأثر النفس فإن الإيمان باليوم الآخر كله وجميع مشاهده هذا من الغيب الذي لم نشهده ولا نستطيع أن نتصوره على حاله إلا على خلفية من الإيمان بالغيب فكل هذا غيب من الغيب المؤمنون يؤمنون بما أنزل الله عليهم في كتابه ومن الوحي الذي يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن استحضار هذه المعاني مما يؤثر في القلب خصوصا المعاني العظام المتعلقة بيوم القيامة ومقدماته وما يكون فيه فاستحضار العبد لهذه المعاني لا شك أنه يرقق القلب لأن العبد عينه على نفسه أين أنت في هذا اليوم وكيف يكون حاله وأين تجدك مع أهل الحق أو أهل الباطل وهل أنت ممن يوفق في هذه الأيام لكرامة الله عز وجل وإتحافاته وإنعاماته أو يكون الأبعد من هؤلاء الذين يعالجون في هذا اليوم ألوان النكالي والوبال والعبد مسكين مسكين من حيث ضعفه مسكين من حيث زنبه ومسكين من حيث قصوره وتقصيره ومسكين من حيث عجزه وجهله وظلمه ومن ثم ما بقي إلا عفوه وحلمه سبحان من لا حكم إلا حكمه ومن هنا يأتي وجه إدراج هذه المعاني في كتاب الرقاق باب نفخ الصور يعني كيف يكون شأن الصور وشأن النفخ فيه وشأن الناس حين ينفخ في الصور ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه الصور والنفخ فيه يوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ونوفق في الصور في غير صورة من سور القرأة قال مجاهد الصور كهيئة البوق البوق الذي ينفخ فيه وليس معنى هذا أن يكون هو هو كحجمه ومعهدناه لكن هو بوق حقيقي ينفخ فيه الملك ونحن نؤمن بهذا الصور كهيئة البوق زجرة صيحة من عادة المصنف أن يأتي ببعض المفردات المتعلقة بالباب مما ورد في كتاب الله فيوم ينفخ في الصور قال مجاهد في الصور إنه كهيئة البوق زجرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة مقصود بالزجرة الصيحة وقال ابن عباس الناقور الصور فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير يعني يوم ينفخ إسرافيل في الناقور وهو الصور الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية وذلك أن الصحيح أنهما نفختان يوما ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة والراجفة النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله تتبعها الرادفة الرادفة النفقة الثانية ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون النفقة الثانية نفقة البعث يبعثون للوقوف بين يدي الله عز وجل قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سالمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجلاً رجل من المسلمين ورجل من اليهود واستب يعني اختلف فكان بينهما من يعني عوارض الخلاف كأن يسب أحدهما الآخر والإنسان غير معصوم من حيث هو ولو عاش في الأزمنة الفاضلة ولو كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا بد لعدم العصمة أن يكون الخلاف والاختلاف وما يترتب على هذا من يعني شدة القول وربما الفعل لكن الفرق بين أصحاب الأزملة الفاضلة وغيره أنهم يسرعون الفئة يسرعون الرجوع وأن هذا منهم قليل إذا ما حصل لعدم العصمة فإنه قليل وأنهم ينضبطون بضوابط الشريعة يرجعون إلى ما يقفهم عند حدود الشرع إن كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم توقف هياج أحدهم أو كان بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الوحي يتوقف الإنسان عنده إذا قيل له أو إذا ذكر بكتاب الله أو بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وعظه واعظ أو نصحه ناصح فهنا استبى رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود كان بينهما معايشة في مجتمع المدينة فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين على حسب اعتقاد اليهودي أن موسى نبيه هو أفضل الناس ولا شك أنه كان أفضل الناس صلى الله عليه وسلم في زمانه كان النبي موسى صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل أهلي زمانه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين مطلقا في زمانه وغير زمان فقال كل بما يعتقد قال فغضب المسلم عند ذلك لأن قول اليهودي ليس حقيقة أو ليس صحيحا في ذاته لأن محمد صلى الله عليه وسلم كما عندنا في الوحي فضله الله عز وجل على العالمين فهو سيد ولد آدم أجمعين فغضب المسلم عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم لأن هذا زمان بسط العدل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين الناس بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يقيم فيهم العدل ولهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيرون على موسى لا تخيرون على موسى في بعض المواطن المشابهة لا تفضلوا بين الأنبياء هل معنى هذا المقصود أنه لا ينبغي أن يخير النبي صلى الله عليه وسلم على موسى ولا ينبغي أن يفضل بين الأنبياء كيف والله تعالى يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبور. كيف والله تعالى يقول ورسلا قد قصصناهم عليك أو يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولهذا المقصود من هذا أنه لا بأسا بتفضيل بعض الأنبياء على بعض كما ذكر الله تعالى وإنما وجه نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله لا تخيروني على موسى أو في بعض الروايات في الصحيح لا تفضلوا بين الأنبياء أو يعني نهيه عن أن يقول أحد إنه أفضل من يونس من يونس بن متى ونحو ذلك هذه النصوص محمولة على نوع من التفضيل بغيض هي عنه في الشريعة وهو حين يكون التفضيل على سبيل العصبية والتفضيل على الوجه الذي يثير الحمية في النفوس ويجلب الشرور كما حدث هنا لطم يعني المسلم اليهودي يعني وجه الخلاف في التفضيل لأن التفضيل كان نابعا من العصبية والحمية ومعلوم أننا نؤمن بجميع رسول الله عز وجل وأنبيائه ونعظمهم ونرى أن لهم المنزلة العليا بين خلق الله عز وجل ومن هذا الوجه لا يجوز التفضيل على طريقة يعني الحمية والعصبية وأيضاً على طريقة التنقيص من الآخر فرق بين أن نقول نقول إن الله اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم على العالمين مع إيماننا بكل أنبياء الله ورسله وهذا معنى لا نفرق بين أحد من رسله يعني لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان والمحبة والتصديق والشهادة لهم أنهم جميعا هم نقاوة الناس هم أفضل خلق الله عز وجل وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم فمتى ينهى عن التفضيل إن كان على وجه العصبية وحمية الجاهلية ما يترتب عليه الشروع أو كان على وجه الانتقاص من المفضول أما إذا كان على وجه حكاية الوحي ونقل يعني الأحكام أو ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي هذا لا بأس به وهذا وجه إن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل الذي أدى إلى الخلاف والشقاق وأن يعني يحدث العصبية والحمية وأن يصل الأمر إلى أن يلطم اليهودي أو المسلم اليهودي هذا منهي عنه أما أصل التفضيل من غير هذه العوارب جائز المشروع وقد ذكره الله تعالى ولهذا قال لا تخيروني على موسى ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين منزلة موسى وفضيلته وبعض خصائصه الكثيرة صلى الله عليه وعلى نبينا قال لا تخيروني على موسى هذا يقول تأديبا لهذا المسلم الذي لطم اليهودي ولمن بعده ممن يعني يفعل هذا الفعل المبني على العصبية وربما التنقيص من الآخر قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة شك أن المسلم ما قصد التنقيص لكن هذه الصورة قد تفهم عند اليهودي على هذا الوجه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 فإن الناس كل الناس يصعقون يوم القيام فأكون أول من يفيق وإفاقة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصعقة من كرامته صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أول من يفيق هذه كرامة لكنه إذا أفاق قال فإذا موسى باطش بجانب العرش يعني ممسك والبطش الأخذ بقوة بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي وهذه إذن تكون مزية لموسى أن يفيق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ممن استثنى الله عز وجل يعني في أنهم لا يصعقون فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله والله تعالى استثنى هل موسى ممن استثناهم الله عز وجل وهذه أيضا تكون فضيلة لموسى فسواء كان موسى, صعق أو سواء كان موسى أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مزية له وفضيلة أو كان لم يصعق أصلا وقد صعق النبي صلى الله عليه وسلم وأفاق فهذه أيضا مزية لموسى والمقصود الإشارة والإشادة بهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله أو كان ممن استثنى الله عز وجل اختلف العلماء هل استثنى الله الأموات لأنهم يعني لا يصعقون لأنهم ميتون في الأصل أو المقصود يعني الملائكة أو المقصود النبيون أو المقصود بعض النبيين في خلاف يعني لا نطيل به لأن شرحنا كما ذكرنا مبني على الاختصار وفي الرواية الثانية رواية أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام يعني من الصعق فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق وهذا بنفس المعنى. باب يقبض الله الأرض يوم القيام رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة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 حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد باب يقبض الله الأرض يوم القيامة مقصود بيانه وعظمة الجبار سبحانه وتعالى وأن هذه الأرض التي قال الله فيها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هذه الأرض تكون يوم القيامة على هذا الحال والضعف والعجز والزوال وتكون يوم القيامة على هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء وأيضا هذه السماء على كبرها وعظمها وتفاوت درجاتها وعدد طبقاتها هذا شيء عظيم لا يحيط به الإنسان ومع هذا تأتي يوم القيامة على هذا النحو يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمين فكأن الأرض ليست بشيء والسماء كذلك بين يدي ربها وبين وأمام قوة بارئها ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض يعني أين الملوك الذين كانوا يتبجحون بأسبابهم وأدواتهم وملكاتهم وأشيائهم وإنما كل هذا من عطاء الله تعالى كل هذا خلق من خلق الله عز وجل فإذا جاء يوم القيامة بعظمته وهيبته وما يكون فيه يكون هذا الحال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه المقصود الإزالة والتبديل والرفع وأن يعود بعضها إلى أضع في حال إذا كما يعني ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة إذا زلزلة الأرض زلزال دكت الأرض دك والسماء كذلك يعني تكور وتنشق والمقصود أن هذه المخلوقات على عظمها في الدنيا إذا كان يوم القيامة يعود شأنها إلى زوال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وهنا يقول الله تعالى أن الملك حيث لا ينزعه أحد أين ملوك الأرض لأن فرعونا من الفراعين أو ملكا من ملائكة الدنيا على اختلاف أحوالهم التي كانوا يتبجحون بها في الدنيا لا يقدرون لأنه عبد زليل في ذلك اليوم كغيره من عباد الله وفي حديث أبي سعيد بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار يتكفأها أو يكفأها كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر إنسان إذا نزل منزلا في السفر وأراد أن يعد طعامه يضع خبزته في يده يجهزها بيده لأنه مسافر ليس يعني عنده من الأسباب والأدوات والإمكانيات يأخذ يعني قطعة العجين في يده هكذا ويتحكم فيها وينقلها يعني بين يديه فهي ليست بشيء أمامه هكذا تكون الأرض يعني يوم القيامة يتكفأها الجبار كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة يعني يجعلها الله عز وجل نزلا ضيافة يأكلها ويضيف بها أهل الجنة كما يعد الطعام للضيف فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم وكأن اليهودي ما سمع هذا القول وما حضر هذا المجلس للتو جاء قال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنز لأهل الجنة يوم القيامة يعني مما ورد عندنا في كتابنا في التوراة ألا أخبرك؟ بنزل والنزل هو أول ما يقدم للضيف من الطعام قال بلى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع من اليهود بعض ما جاء في يعني الكتبهم لأن فيه حجة عليهم وأيضا لأن فيه تطمينا ربما لبعض يعني المترددين من اليهود من, من يريدون أن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 صلى الله عليه وسلم لأن اليهود قال ما قال مثل الذي كان يحدثهم به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا أخبرك بإدامهم والادام ما يتناول به الطعام يكون مع الخبز ونحوه <تصفيق> قال إدامهم بالام ونون قال وما هذا قال ثور ونون فالنون الحوت يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً. قال بالام ونون يعني بالعبرانية. ترجمتها ثور ونون. يأكل من زائدة كبدهما زيادة كبد الحوت الذي هو يعني أول طعام أهل الجنة كما عرف. طعمة منفردة تكون يعني متعلقة بها. ولهذا خص بها. سبعون ألفا كما يعني ذكر هنا يأكله سبعون ألفا يعني غزاؤهم في يعني هذا أن ينحر لهم ثور الجنة وأن يأكلوا منه ومن كبده وفي حديث سهل الحديث الثالث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي يحشر الناس يوم القيامة على أرض هذه الأرض غير الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض على أرض بيضاء عفراء يعني شديدة البياض كقرصة النقي نقي يعني الرغيف الذي يعد من الدقيق المنخول، فهذا لم يكن فيه كثيرا في زمانهم لم يكونوا يعرفونه يعني دقيق, دقيق غير مغشوش منخول فلا يبقى معه شيء من غير قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد يعني مستوية كما ذكر الله تعالى ليس فيها علامة لا ترى فيها عوجا ولا أمت فهي واسعة كبيرة ليس فيها معلم لا تجد فوقها جبلا ولا شجرا ولا حجرا وهي أرض أخلقها الله عز وجل لجمع هذه الخلائق كلها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والمقصود بهذه النصوص بيان عظمة الجبار سبحانه وتعالى في هذا اليوم وبيان ضعف هذه المخلوقات التي كبيرة في هذه الدنيا وبيان تحول حالها وتغير أحوالها قال باب الحشر حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبيه ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشر ويحشر بقيتهم النار تقيلوا معهم حيث قالوا وتبيتوا معهم حيث باتوا وتصبحوا معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا باب الحشر يعني حشر الناس سواء حشرهم بمعنى جمعهم في أرض الشام وهي أرض المحشر أو الحشر المذكور من أشراط الساعة حين تخرج النار في أرض عدن تسوق الناس إلى محشرهم فيتركون الناس ويعني يبتعدون عنها فيقتربون من أرض المحشر فهذا أيضا نوع من الحشر وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين هذه طريقة والأخرى قال واثنان على بعير وثلاسة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير هذه السنية والثالثة قال ويحشر بقياتهم النار تقيلوا معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا يحمل الحشر أيضا عن الحشر من القبور حين يخرجون للقاء ربهم سبحانه وتعالى واضح تفوت الناس عند الحشر فمنهم جماعة راغبون وراهبون لما يعني عملوه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فهم بين خوف ورجاء ومنهم جماعة شأنهم أفضل وأعلى يحشرون راكبين اثنان على بعير أو ثلاثة على بعير والبعير قد يحمل اثنين وثلاثة وأربعة على بعير ربما إذا كان ليس معهم يعني شيء أو كان بهم خفة وعشرة على بعير يعني وخمسة وستة إلى عشرة وهذا أقل شأن لابد إذا زاد العدد أن يحدث التعاقب يعني يركب البعض ويمشي البعض ثم يعود فيركب من كان مشى ويمشي من كان ركب وهذا يعني صنف ثاني والصنف الثالث تحشر بقياتهم النار يعني النار هي التي تلجئهم إلجاء إلى يعني موقف الحش ولهذا قال تقيلوا معهم حيث قالوا وتبيتوا معهم حيث باتوا تصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا الشيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة وبلا وعزت ربنا أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجه؟ يسأل لأنه فهم هذا من قول تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وضكما وصمما فأوهم جهنم كيف يحشر الكافر على وجه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وهذا يعني جواب واضح بيل لا يبقى شبهة لأحد. استشكل أن يحشر الكافر على وجه وإنما من حكمة ذلك أن الكافر أبى أن يسجد. فحين أبى أن يسجد في الدنيا ووجه وجه الإنسان هو أكرم ما فيه كان الجزاء من جنس العمل حشر على وجهه وجعل أو جئ بهذا الذي هو موطن التكريم وموضع التفضيل فيه فيعني كان شأنه على هذا النحو من الزل يحشر على وجهه بد أن يمشي على رجليه. ولا يشكل هذا شأن المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل ولو كان عجيبا في تصوره أو كان غريبا أو كان مما تحار فيه العقول يحسن هنا قول الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال قتادة الراوي بلا وعزة ربنا يعني قادر الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجه ولا إشكال في هذا قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاق الله حفاة عرات مشات غرلا قال سفيان هذا مما نعده أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يقول مما نعده أن ابن عباس سمعه من النبي صاصل وابن عباس يقول سمعت النبي صاصل فما وجه هذا؟ وجه هذا أن ابن عباس مات أن ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير قد ناهز الاحتلال في حين أن مروياته عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة فحمل الصحابة عامة يعني أكثر مرويات ابن عباس على يعني أنها مراسيل ومراسيل الصحابة مقبولة وفي حكم المرفوع لأنه إنما يروي عن صحابي أخر يعني يسمع الكلام من عمر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر أو بينه وبينه يعني فلان أو فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قبل الصح قبل الناس هذا من ابن عباس رضي الله عنه لكنه سمع غير حرف ربما يعني نحو 20 حديثا أو 30 أو 40 على ما ذكر، فإذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن هذا ما سمعه بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عان النبي صلى الله عليه وسلم فربما كان هذا من من سمعه من يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار وكلهما يعني حجة وصحيح يقول ابن عباس هنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاق الله حفاة عرات مشاة غرلا يعني في موقف الحشر يلقى الناس ربهم على هذا الحال حفاة يعني غير منتعلين عراة يعني غير مكتسين وسيأتي يعني أنه لا إشكال في هذا لأن الناس مشغولون كلهم يعني مشغول بنفسه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني مشاتا لا يركبون مع أنه في بعض الروايات كالتي مضت واثنان على بعيد وثلاثة وعشرة وهذا في موطن وهذا في موطن غرلا أغرى للأقلف غير مختون حتى لو اختتل في الدنيا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 وهذا كالذي قبله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل وإنه سيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه إلى قوله الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وما أكثر ما خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة ربما خطبهم في غير الجمعة جمعهم وخطبهم كأنه منذر قوم يقول صبحكم ومساكم يبيضنا الخطورة ما ينتظرهم يوم القيامة فقال إنكم محشورون حفاة عرات غرلا إنما يقال هذا ليخاف الناس حين تعرف أنك ستحشر إلى ربك على هذا الحال الذي خلقت عليه عاريا حافيا غير مختون ماشيا يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقد جمع الأولون والآخرون من أول آدم أب البشر إلى آخر نسمة المخلوق على أرض واحدة وقد حضر الجبار سبحانه وتعالى وقد غضب يومئذ غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم كيف بك على الضعف والعجز والقصور والتقصير وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل وهذا من كرامة الخليل صلى الله عليه وعلى النبي الخلق جميعا عراه وهذا أول الخلائق يكسى وإنه سيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال أو فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هذه مفاجأة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم سيرى مفاجأات كهذه المفاجأة سيجاء برجال من أمتي كيف عرف أنه من أمتي يعرفهم بسماهم الغرة والتحجيل من أثر الوضوء <تصفيق> لكن المفاجأة أن يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي لأنه من أمته فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك كأنه لا يعلم الغيب قد لقي ربه وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت أمته من بعده ما شاء الله فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يعني في شأن دينهم ربما نافق من كان أصله مؤمنا وربما يعني ارتد من كان مسلما وربما وقع في ألوان البدع وأنواع المنكرات من وقع وربما ارتكب الكبائر يستحق بها أن يزاد ويبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرب من يده فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابه يعني هذا التبيين لوجه الحدث الذي أحدثوه إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابه وهذا قد يكون بمعنى الردة عن الدين وقد يكون بمعنى الردة عن الاستقامة طريق الهداية والأول كفر مخرج من الملة والثاني ليس كفرا مخرجا من الملة وإن استوجب هذه العقوبة يعني عدم التشرف ب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاتا عراتا غرلا قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك أشكلت عائشة بحيائها أو استشكلت رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر أو تحشرون حفاتا عراتا غرلا قالت الرجال والنساء لأنه سيحشر الرجال والنساء والناس كلهم ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد أن يهمهم ذلك وهذا حق لكل برئ منهم يومئذ شأن يغني كما أجابها في بعض الروايات يعني حين يحشر الإنسان عاريا سوف لا يكون هناك فرصة ولا يكون هناك أو لا يخطر على بال أحد أو لا يكون أحد مشغولا بأحد فلا ينظر عار إلى امرأة ولا تنظر امرأة إلى رجل الأمر أشد إن عذاب الله شديد أشد من أن يهمه أن يعني ينشغل بغير ما هم فيه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 قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة يعني مجتمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضربون له قبة يعني تحميه من حر الشمس يعني الجو ونحو ذلك وهذا لكرامة النبي صلى الله عليه فقال لهم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم لهذا الحديث سياق آخر سيأتي بعده قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. وانظر لكرامة المسلمين على ربهم سبحانه وتعالى أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني الأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة نصف أهل الجنة. وذلك يعني ذلك لأن هذه الأمة آخر الأمة وهي. يعني من أقل الأمم أعمارا وسبقتها أمم كثيرة عظيمة قد عمروا كثيرا فكيف يقول المسلمون على هذا النحو قال وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة يعني إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأواه والمسلمون قد آمنوا بالله عز وجل وإيمانهم بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم يجعلهم من أهل الجنة وسواء دخلوا ابتداء أو كان منهم أصحاب الكبائر الذين إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم ثم يكونوا مآلهم إلى الجنة قال وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر والمقصود بيان التقليل وإلا فالثور الأسود لا يكون فيه شعرة واحدة لكن المقصود بيان التقليل يعني أنكم قليل في الأمم التي أشركت واستوجبت عقوبة الله عز وجل والخلود في النار وأما المسلمون فلتوحيدهم فإنهم من أهل الجنة وهم بين الأمم قليل وهذه القلة كنسبة الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي ريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراء زريته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 قال أول من يدعى يوم القيامة آدم ووجه ذلك أنه أبو البشر وأنهم جميعا يعرفونه وأنه يعرفهم يعرفهم لأن الله عز وجل حين زرأهم أقامهم عن يمينه وشباله يعرفهم لأن الله تعالى هو الذي يرزقه هذه القدرة ويعرفونه لأنه يقال لهم هذا أبوكم آدم <تصفيق> أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراء زريته فتراء يعني فتتراء زريته يعني يرى بعضهم بعضا لأنهم في أرض واحدة كما تقدم فيقال هذا أبوكم آدم تخيل هذا الموقف والناس مشغولون يعني الحساب والجزاء وخوف النار وغضب الجبار فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك وما يملك الإنسان إلا أن يجيب ربه سبحانه وتعالى فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا ربي كم أخرج فيقول أخرج من كل مائة تسعة وتسعين سأتي معنا في الرواية القادمة في الحديث التالي خلاف ذلك ومع هذا على رواية من كل مئة تسعة وتسعين فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مئة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا؟ <تصفيق> هذه نسبة, نسبة نجاة نسبة قليلة قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسر يعني هذا الواحد يشكل نصف أهل الجنة وربما الثلثين كما جاء في بعض الروايات ولهذا يوضح هذا الحديث أكثر الحديث الذي بعده في الباب الذي بعده وهو آخر ما نقف عنده إن شاء الله باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم أزفة الآزفة اقتربت الساعة حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله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 فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإن من يأجوج وما أجوج ألفا ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في زراع الحمار باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم هو يشير هنا إلى ما ورد في بعض روايات الحديث أنه قد ذكرت الآية إن زلزلة الساعة الزلزلة الاضطراب الذي يعني يكون للأرض إذا زلزلت الأرض زلزالة أرض التي ثابتة ثبتت بالرواسي أن تميد بكم لألا تميد تكون يوم القيامة يعني على الحال الذي وصف الله تعالى ولهذا الساعة يعني لها زلزلة زلزلتها شيء عظيم ترتب عليه ما ذكر الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضيعة عمّة أرضعت وتضع كل ذات حمل حمله ترى الناس سكارة وسكرة قراءة الكثير قراءة الكساء وغير وما هم بسكرة ولكن عذاب الله شديد أزفت الآزفة اقتربت الساعة وعلا الأزف يعني القرب أزفة الأزفة يعني اقتربت الساعة ودنت وبدت أماراتها ثم ذكر حديث أبي سعيد يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعدي والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار بعث يعني النصيب حظ النار من بني آدم قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين في الرواية الماضية من كل مائة تسعة وتسعون وقد أشكلت على الصحابة فكيف بهذه فإما يرجح وإما يجمع فيقال والجمع واجب ما أمكر فيقال يعني مائة تسعة وتسعون من المائة حين لا يكون فيه مأجوج ومأجوج، يا أجوج ومأجوج خلق عظيم كثير كثرتهم كما ورد في الأحاديث وسائتي يعني بعضها عظيمة، ويعني أشار إليها يصف إجمالاً هنا وسائتي تفصيلها إن شاء الله، فيكون يحمل هذا على حين لا يكون بينهم يا أجوج ومأجوج ويحمله من كل ألف. تسعمائة وتسعة وتسعين على يعني دخول يأجوج ومأجوج مع بقية الخلق يقول فذاك حين يشيب الصغير إذا عرف أهل الموقف أنه سيخرج منهم من بني آدم إلى النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وينجو من الألف واحد هذا خبر. يعني يشيب الولدان حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى يعني يعتريهم أثر يعني الدهشة كشأن السكران وما هم بثكرة ليسوا سكارة في الحقيقة وإنما أثر الدهشة والخوف ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليه اشتد ذلك عليهم في الدنيا وهم يسمعون فكيف ترى شأنهم إذا كانوا بين يدي الله عز وجل في موقف يحضره الجبار وقد غضب غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل أينا هذا الواحد من الألف قال أبشر صلى الله عليه وسلم وإنما يعني هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجل وأعداد يأجوج ومأجوج الذين يخرجون من كل حدب ينسلون كما ورد في كتاب الله ثم قال والذي نفس بيده يطمعوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة ومن ثم فهذه نسبة تغير الوضع الذي يفهم من من كل ألف تسعمائة وتسعة ماتسون هذا من كل المخلوقات أما أهل أهل الإسلام فهم جمهور أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا وفي هذا إشارة إلى أن من يعني بشر ببشارة فإنه يحمد الله تعالى على النعمة ويكبر يعني تعظيما لربه المنعم ثم قال والذي نفسي بيدي إني لا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة يعني نصف أهل الجنة وفي بعض الروايات ثلثي أهل الجنة إن أهل الجنة مائة وعشرون صفاً إنهم ثمانون من المسلمين هذا يؤكد هذا المعنى ثم قال إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر هذا يعني تقدم والمقصود بيان يعني القلة وأنهم يعني في الأمم قليل ولهذا يعني نسبته النجات فيهم كبيرة بما معهم من توحيد الله ولقلة المسلمين في الأمم قال أو كالرقمة في زراع الحمار يعني أثر يعني أبيض يكون غير بادل في ذراع الحمار والمقصود هو الإشارة إلى يعني هذه القلة النسبية بين الأمام هذا آخر باب ويأتي إن شاء الله تعالى باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم